وقال حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن يعقوب بن خالد من مخزوم عن أبي اسماء مولى عبد الله بن جعفر أنه أخبره أنه كان مع عبد الله بن جعفر فخرج معه من المدينة فمروا على حسين بن علي وهو مريض بالسقيا فأقام عليه عبد الله بن جعفر حتى إذا خاف الفوات خرج وبعث إلى علي بن أبي طالب وأسماء بنت عميس وهما بالمدينة فقدما عليه ثم إن حسين أشار إلى رأسه فأمر علي برأسه فخلق ثم نسك عنه بالسقيا فنحر عنه بعيرا قال يحيى بن سعيد وكان حسين خرج مع عثمان بن عفان في سفره ذلك إلى مكة ختم الباب هنا وقال بهذه القضية يريد أن يستدل منها على ما ذهب إليه من أن الجزاءات أو الكفارات من حيث شاء ويذكر هذه القصة وفيها من أحكام الحج والمناسك أيضا عدة مباح أولا يذكر مولى عبد الله بن جعفر ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه جعفر بن ابي طالب جعفر الطيار وعلي بن ابي طالب كلاهما ايش اخوة فحسين بن علي وعبد الله بن جعفر يبوا ابناء ايش ابناء عمومه يقول هذا مولى عبد الله بن جعفر بان خرج مع عبد الله بن جعفر فمر بالسقيا على حسين بن علي مريضا مر على بن عم فوجده مريضا فنزل عنده في اخر الحديث يبين لنا ان خروج الحسين بن علي رضي الله تعالى عنهما كان خارجا مع عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه كان خارجا مع عثمان فمرض الحسين عند هذا الماء بالسقيا ومضى عثمان بالحجيج لأنه الخليفة ومسؤول عن الحج فما يمكن يقعد يخلي الناس فذهب عثمان بالحجيج وبقي الحسين على الماء مريض فلما جاء عبد الله بن جعفر في طريقه إلى الحج طبعا جاء متأخر عن عثمان فوجد ابن عمه عند الماء مريض يخليه يروح ولا ينزل عنده جلس معه ونزل عنده حتى خشي الفوات فوات ايش فوات الحج فاصبح بين وسالتين يجلس مع ابن عمه المريض ولا يروح يدرك الحج هو محرم ما يقدر يتخلى عن احرامه فهو مطالب بأن يمضي إلى الحج ليكمل حجه وأتم الحج والعمرة لله وناحي حق الأخوة هنا لا تسقط عنه الإحرام فأرسل إلى علي وإلى أسماء بنت عميس من هي أسماء في ذلك الوقت يا زوجة علي في الأصل كانت زوجة أبي بكر رضي الله تعالى عنه فهي تحت علي ارسل اليهما لماذا لانه حيروح ويخليه فاتركه وحده ارسل الى علي يخبره هنا في بعض الروايه او في نفس هذا الحديث فقال فاومئ الى راسه فقال فحلق علي الى آخر اذا جاء علي لما كان الحسين مريض ونزل عبد الله معه ولم يرسل الى علي في اول الامر ولكن عند ذهابه ارسل اليه لماذا مراعاة لظروف الحسين وظروف علي حينما يكون لك ابن خرج في سفر ويقول انسان يقول لك اجرك ولدك ولدك يبغى في المحل الثب ولدي رايح الحج اقول حلث رابغ ليش اول ما تقول حصل عليه ايش حصل حادث معه وحبسه في رابغ تكون في تشويش ولذا ينبغي على الانسان في مثل هذه الظروف يراعي طريقة الاشعار وطريقة الاخبار يتلطف فيها فهنا لم يرسل عبدالله بن جعفر لعلي في اول لحظة بان ابنك مريض في السقة تعالى يمكن مرض بسيط يمكن بعد شوية يخف يبقى ما في حاجة للازعاج فانتظر إلى ما وجد بأن الأمر لم يكن هناك تحسن كان يطمع بأن ابن عمه يتعافى وينشط روح معه منتظر ليش مراعاة له ولعله يتحسن ويذهب معه فهاته الذهاب مع عثمان ما يفوت الذهاب مع ابن عمه ولكن ما حصل وبقي مريض فحينئذ اضطر ان يرسل الى من الى ابيه الى علي بالمدين رضي الله تعالى عنه فجاء علي وجاءت اسمه لمن جاء علي الى الحسين في مرضه يبقى القصة الصورة الى هنا عبد الله هنا ايش انتهت مهمته وخاف الفوات فمضى ذهب. بقينا في قضية مولى عبد الله يخبر بالواقع أو أن عبد الله بن جعفر أدرك هذا الخبر يقول فأومأ حسين إلى رأسه أومأ الإيماء بالإشارة ها يشير براسه أو هكذا يبقى في ما قالش اشتكى رأسه ما قالش رأس صفتها لكن اومأ اشار يبقى المرض شديد ولا خفيف المرض شديد ما يقدر يواصل سفره ويشتكي من رأسه هنا علي رضي الله تعالى عنه لما رأى حالة الحسين مريض واشار الى رأسه امر فحلق رأسه طب هذا محرم كيف تحلق رأسه ونحر عنه بعيرا اذن علي رضي الله تعالى عنه حكم بتحلل الحسن فحلق الشعر وذبح عنه بعير لتحلله دون الحج وعلى أي أساس نحن تقدم لنا في أول الكتاب بأن من أحصر بعدو يتحلل كما وقع في صلح الحديبية لما صد المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البيت وجاءت المفاهمة والمصالحة تحللوا في مكانهم ورجعوا واعتبرت لهم عمرة ومن السنة جاء جاءوا بعمرة كاملة بدون هذه اللي فاتت وكانت العمره الثانية ويقول مالك اما من احصر بمرض وجاء بان فلان كسر وعلى كذا وبقي هناك حتى فات الحج وحتى ستة اشهر حتى تعافوا وراح طاف بالبيت وتحلل بعمره. وهنا مريض ما في عدو مريض ليش تحلل هناك من يقول حلق الرأس هنا تحلل ولا حلق الرأس هنا لمرض في الرأس محتمل فمن يقول ان حلق الرأس هنا لآفة لمرض في رأسه وبقي على احرامه حتى تعافى وذهب الى مكه واعتمر يبما شيع القضيه العامه على ما قاله مالك سابق وكيف يحلق راسه قال نعم السنه جاءت في قضيه كعب بن عجره كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فاذا به ياتى به محمولا الى ان جيء به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الحمى من هوام الرأس الجمل فار في رأسه وانكسر الجمل في رأسه جاته حمى حتى يقول حمى تيفون تأتي بالجمل فقال صلى الله عليه وسلم ما كنت أرى أن قد بلغ بك ما أرى ما كنتش أظن انه بلغ بك الحال إلى هذا الذي أراه بعيني احلق رأسك وانسك شاتا أو أفئم كذا أو صم كذا وبقي على إحرامه ومضى مع رسول الله فيكون هنا حلق الشعر لضرورة المرض في رأسه والقاعدة عندهم من احتاج إلى شيء من محظورات الإحرام فعلها مع الفدية إنسان تجرد ثم جاء مرض بصدره بظهره برأسه واحتاج ان يلبس شيئا انسان جاءه مرض واحتاج ان يحتجم والحجام لابد من حلق بعض الشعر اذا هذه حاجة فيلبس ما يحتاجه او يحلق بقدر الحاجة او يغطي الرأس بقدر الحاجة بوقتها حتى ترتفع فيزول الغطاء وعليه الفدية لهذا المحظور المؤقت محظور أبيح له ودفع القيمة بخلاف ما إذا كان اعتدى بدون حاجة يحرق بدون ضرورة يلبس بدون حاجة هذا آثم وعليه الفدية لكن عند وجود الحاجة الإثم مرفوع والفدية مدفوعة فهنا حلق رأس الحسين وأن ينحر عنه بدل شات جزاها الله خير الزيادة فيها بركة لكن حلق الرأس هنا إيش؟ مع بقائه على إحرامه ولا تحلل فهناك من يقول بقي على إحرامه وهذا مقابل الحلق لعذر الألم في الرأس وهو على القاعدة المضطربة التي ذكرها مالك من يقول لا هو تحلل على أن المرض والمحصر بمرض كالمحصر بالعدو كلاهما يتحلل والقول الثالث إن الحسن رضي الله تعالى عنه لما جاء خارجا بالحج لعله اشترط على ربه فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني وقد حبسه المرض يبقى تحلل في المحل الذي حبس فيه إذن حلق الحسين رأسه يحتمل ثلاث حالات الحالة الأولى إيش ها ان تكون لمرض ويبقى على احرامه ان ادرك الحجه فبها والا جاء الى البيت واعتمر وتحلل من احرامه بعمره ويبقى المرض غير ايش غير مبيح للتحلل وفرق بين المرض والعدو القول الثاني انها ليست لمرض ولكن اعتبارا بان ليست لعدة الرأس ولكن اعتبارا بان المرض كالعدو فحصر فتحلل القول الثالث بأنه ايش ها؟ اشترط على ربه فمحل حيث حبستني لكن يقولون الذي يشترط ليس عليه دم ايش فايدة الاشتراط فمحل حيث حبستني خلاص ليس ملزما بدم ينحره او يذبحه والخلاف عند الجم عند الفقهاء هل اشتراط ينفعه أو لا ينفعه الملكية يقولوا ما في اشتراط ولا ينفع اشتراط لأنه مثل يقول إيه إن كسلت إن نسيت وهذا ما, يخ... ما فيه من العهدى ولكن الحديث صحيح واشترطي على ربك فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني ما مراجح في ذلك سياق القصة لم يبين لنا واحدا من هذه الثلاثة ليس عندنا نص بأنه اشترط ليس عندنا نص بأنه تعافى وذهب وأدرك الحج ليس عندنا نص بأنه فاته الحج ثم ذهب إلى مكة معتمرة لكن يهمنا في سوق مالك هنا في باب الهدي مالك ساق هذه القصة هنا ليش ليش ما جابها في باب الفوات والإحصار هناك ساقها هنا بأن دم المحصري بأن دم الفدية عن الأذى يكون فين في محل الأذى هذا محل الشاهد لإيراد مالك هذه القصة في بيان موضع نحر دم الأذى أو الفدية لأنه تقدم بالأمس وقال أما دم الفدية والكفرة حيث شاء وجاء هنا بحلق الحسين رضي الله تعالى عنه وهو سيد شباب اهل الجنة وبحضرة خليفة من الخلفاء الراشدين علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وحنحر هذه الفدية اذا مالك يرجح بان الذبح هذا عن ايش عن فدية عن فدية الحلق ولا لا يب مالك يرجح انه بقي على احرامه وانه حلق لاداء, لأداء رأسه إذا مالك بفعله هذا وبإيراده وصنيعه وعرض القصة في باب الهدي لا في باب التحلل ولا في باب الحص... الاحصار والفوات ولا في باب آخر يكون اعتبر هذا الذبح هديا عن حلق الأذى وقال حلق دم الأذى يذبح حيث شاء وقد ذبحه علي في ماء بالسقية والسقية ليست في الحرم يبقى مالك يرجح أنه ليش دم فديه ودم الفديه كما قال ينحر حيث شاء والله تعالى اعلم